شرح السنة للإمام المزني الدرس الثادع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال العلامة المزني رحمه الله تعالى الإيمان والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم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 أسموا مرجعة لأنهم أرجاءوا الأعمال عن الإيمان وسموا مرجعة لأنهم يغلبون جانب الرجاء ويقولون لا تضر المعاصي لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينبع مع التوحيد عمل هكذا يقولون ولا شك أن الإيمان أصبح مسمى شرعية الإيمان في اللغة يترك على التصديق التصديق بالكلب يعني التصديق الجازم. ومنه قول إخوتي غسر وما انت بمؤمن إلانا أي بمصدق فدل على أن الإيمان هو التصديق ولكن الشرع تصرف فيه وعز عليه وأدخل فيه الأعمال أعمال الجوارح وأقوال اللسان كلها من الإيمان فيعرف وعلى سنة أن الإيمان قول وعمل قول الكلب واللسان وعمل الكلب والجوال أو يقولون قول باللسان وعمل بالأكهان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هكذا يعرفونه فيبصلون العمال كلها من الامام في الإمام ولهذا بدا البخاري رحمه الله صحيحه بعد المقدمه بكتاب الايمان واخرها يذكر الأدلة فيقول باب افضلات من الايمان باب افضل الصيام من الايمان باب الجهاد من الايمان باب اداء الخمس من الايمان ويذكر على ذلك ادله واوضح الادله الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها إماطة الرد عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أنه 73 خصلة من الخصال الخيرية ثم ذكر خصلتان قولية قول لا إله إلا الله قول باللسان إماطة الرد عن الطريق عمل بالأركان عمل باليد الحياء عمل قلبي عمل قلبي فذكر ما باللسان وما بالقلب وما بالجوارح فدل على انه انها كلها داخلة في مسمى الايمان وان الذين انكروها قد هناك صوف الإيمان ولو قالوا إن هذا هو الإيمان في اللغة فنقول نعم ولكن الشرع زاد فيه وأضاف إليه الأعمال لها من جملة الإيمان الأعمال كلها كما أن الإسلام في اللغة الإذعان ولكن الشرع أضاف إليه الاركان فيقال الصلاة من الإسلام والصيام من الإسلام وشهادتان من الإسلام كذلك ايضا يقال ايضا إنها من الإيمان كما أن الإحسان أصبح مسمى شرعيا أن تعود الله كأنك ترى وكذلك الصلاة أصبحت مسمى شرعية الصيام أصبه مسمى شرعيا الزكاة أصبحت مسمى شرعية حيث قالوا مثلا الزكاة في اللغة النماء والطهارة وشرعا جزءا من المال يخرج في وجوهه فصار الزكاة لغة كذا وشرعا كذا كما يقال البيع لغة كذا وشرعا كذا وكذلك أفجالها يقال الكفر لغة كذا وشرعا كذا كلمة الكفر عند العرب الستر والتغطيه تقال بعضهم في ليلة كفر النجوم غمامها كفر النجوم يعني غطى النجوم الغمام كذلك النفاق المسمى الشرعي الأصل أنه الإخفاء واصلها يطلق على الذين يخفون الكفر ويظهرون الإيمان الشرك مسمى شرعي الأصل أنه اشتراك ثنين أو ثلاثة بشيء اطلق على عباده غير الله مع الله وهكذا بقيه المسمات فالإيمان كذلك أصبه مسمى شرعيا قول وعمل واعتقاد فكل الأقوال التي يتكلم بها الإنسان إذا كانت ذكرا أو قراءة أو دعاء أو نصيحة أو دعوة إلى الله أو نحو ذلك تكون من الإيمان إذا قال لا إله إلا الله عده لا شريك له فهذا من الإيمان إذا كان الحمد لله عمدا من طيبا مباركا فيه فهذا من الإيمان إذا قال الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا فهذا من الإيمان إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا من الإيمان إذا قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو يذكر يوم أتوا إليه فهذا من الإيمان إذا قال أن الإنسان أنصحك أن لا تعصي الله تعالى بكذا وكذا أو انهاك عن المعصية التي هي كذا وكذا فهذا أيضا من الإيمان وما اشبه ذلك من الأقوال كذلك أيضا العقائد فيقال كما جاء في باب الأحديث الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله الصبر التهمل عند المصيبة نصف الإيمان يعني أنه لكونه يرضى بقضاء الله يكون من الإيمان اليقين قوة الاعتقاد هذا أيضا من الإيمان وكذلك اعمال القلوب الحب في الله الحب اولياء الله من الايمان بغض اعداء الله من الايمان موالاة الصالحين من الايمان معاداه الكافرين من الايمان وهذه كلها اعمال القلب وما اشبهها كثير فنقول مثلا الاستعانة بالله من الإيمان الاستغاثة من الإيمان آآ آآ كذلك نقول الخشية الخوف الرجاء الرغبة الرهبة أعمال كلبية كلها داخلة في مسمى الإيمان وإذا كان للإيمان شعب فإن للكفر أيضا شعب يعني المعاصي شعب الكفر والطاعات شعب الإيمان وقد كتب العلماء في شعب الإيمان واوسع من كتب الإمام البيهقي في الكتاب الكبير المطلوع الذي سماه شعب الإيمان والذي ينقل عنه العلماء كأنه يقول أشتغ في خصال الإيمان وأجل لكل غصلة بابا وقد قال بعض العلماء إن خصال الإيمان كثيره أكثر من السبعين ومن التسعين ولكن ذكر أنها بضن ستون أو بضن سبعون ليعلم يعلم بأنها كثيرة وأن من استوفاها استوفى الإيمان ومن نقص منها نقص حبه من الإيمان كذلك يقول وهما سيان يعني الجوارح الأركان واللسان والجنان السيّان ونظامان وقرينان يعني القول والعمل قرينان لا نحرك بينهما لا ايمان الا بعمل ولا عمل الا بايمان لا يكون الايمان الذي في القلب الا اذا كان به عمل العمل علامه على الايمان قد يقال انه, إنه مكمل. مكمل او انه علامه والصحيح انه جزء من اجزاء الايمان كما أن الأرشان الإسلام أنه يتكون منها فكذلك شعب الإيمان لا بد منها وإذا قلت ما الفرق بين الإسلام والإيمان ذهب كثير من العلماء إلى أنهما مترادفان أنه إذا تم الإيمان ادخل فيه الإسلام إذا ذكر إذا ذكر الإيمان ادخل فيه الإسلام فيقال الصلاة من الإيمان ما أنها من أركان الإسلام الصيام من الإيمان الزكاة من الإيمان مع أنها من أركان الإسلام وإذا اقتصر على الإسلام فهل يدخل فيه الإيمان أو لا يدخل في ذلك خلاف وقد الف ابن تيمية رحمه الله كتابه الكبير الذي سماه كتاب الإيمان وكأنه لا يميل الى ان الاسلام يدخل فيه الايمان بل يكون مسلما ولا يكون مؤمنا ويستدل في ايه الحجرات قال الله تعالى قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا يعني ان الاعراب استسلموا في الظاهر ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فالإسلام الظاهر الذي هو فعل الأوامل الظاهرة لا يدل على امتلاء الكلب بالإيمان ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هذا دليلا على أنه يكون مسلما ولا يكون مؤمنا وجاء في ذلك أيضا حديث عن سعد بن ابي ركاص قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عباره الرجال وترك رجلا هو أعجبهم الي اعطاهم هل فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله اني لا اراه مؤمنا فقال او مسلم فسكت ثم غلبني ما أجد فقلت ما لك عن فلان فاني أراه مؤمنا فقال أو مسلم يعني لا تكن مؤمنا يقول مسلم يعني أنك تحكم بالظاهر يعني أن ما يظهر لنا إلا أنهم مسلمون في الظاهر واما قلوبهم فلا يطلع على ما فيها إلا الله تعالى فهو الذي يعامله بما في قلوبهم ثم إن العلماء قالوا إن الإسلام اوسع من الإيمان وذلك لأن الإسلام يدخل فيه العصاة ويدخل فيه المنافقون ويدخل فيه المراعون ونحو ذالث ولا يكونون مؤمنين بمعنى لا يدخلونه عن كناعة أليست قلوبهم مطمئنة بالإيمان وإنما هي أشأ في شك وفي ريب أَلَمْ يصل إلى درجة اليقين فهذا هو السبب في أنه قد يقال مسلم وليس بمؤمن وأما إذا وصل إلى درجة الإيمان وامتلأ كلبه بالإيمان فإننا نقول فلان مؤمن مسلم أو مسلم مؤمن اي جمع بينهما استسلم في الظاهر وانقاد لذلك وامتلأ كلبه من التفتيك والحكين. فجمع بينهما بين الإسلام والإيمان ثم إن أصل الإيمان كما قلنا اليقين يقين والإعتقاد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان ذكر أركانه الستة أن تؤمن بالله يوم رأيك توكلت على رسول الله بلا خدي أو من فجعل هذه هذه هي الإيمان فإذا ذكر الإسلام عم الإيمان وعم قواعد الإيمان وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. واما اذا ذكر جميعا الاسلام كذا والايمان كذا فسر الاسلام بالاعمال الظاهره وفسر الايمان باعمال القلب كما في هذه الجبريل المذكور انه جعل ذلك من الدين فسر الاسلام بالاركان الخمسه فسر الايمان بالاركان السته فدل ذلك على انهما اذا اجتمعا فكل منهما له حكم فيقال في الاسلام يا الايمان اذا اجتمعا اخترقا واذا اغترقا اجتمعا اذا ذكر الاسلام وحده دخل فيه الايمان او ذكر الايمان وحده دخل فيه الاسلام فاما اذا ذكر مسلم مؤمن فالمراد بالاسلام اعماله الظاهره الصلاه والشهاده انه ذلك والمراد بالإيمان يقينه وعقيدته ومع ذلك فإن الإيمان تبخل فيه جميع الأمان الأقوال والعقائد والعبادات ونحو ذلك وتبخل فيه أيضا ترك المحرمات إذا كان ذلك سال تركها خوفا من الله تعالى كما ورد قوله اذا هم الانسان بالحسنه ولم يعملها يعني عجزا او نحو ذلك كتبها الله عنده حسنه كامله واذا هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وان الله يقول إنما تركها من جرائي ترك السيئة وقد تيسرت له وسائلها تركها أخوها من الله هكذا انما تركها من جرائي فعلى هذا ترك السيئات يعتبر من الايمان اذا مثلا قدر على ان يدعو غير الله وترك ذلك لمعرفته بان الله هو الاله اجيب على ذلك اذا قدر على ان يقتل مسلما بغير حقا ولكن ترك وخوفا من الله فله اجر وثواب اذا قادر مثلا على ان يزني او على ان يسرق او على ان يرشو رشوه او على ان يرابي اعربا أو, او على ايه معصيه ومع ذلك امسك عنها وتركها خوفا من الله فانه يثاب على ذلك هكذا أخصال الإيمان وشعبه يقول والمؤمنون في الإيمان يتبهى ضلور لا شك أنهم يتبهى ضلور فورد في حديث أن من المؤمنين أمن الإيمان في قلبه أرسى من الجبال فذلك لقوه اليقين عنده بحيث أنه لا يتزعزع عن الإيمان وعن اليقين ولو أرتيت عليه شبهات ولو أعجاه من يشكتها ولو عربت عليه المعاصي والمهرمات الإيمان في قلبه راسخ ثابت لا يتزعزع ومنهم من يكون ضعيف الإيمان والدليل على ضعفه وقوءه بالمعاصي وقوءه بالمحرمات يعني كونه مثلا يقع في محرمات بعينه ينظر إلى محرم الله يسمع إلى محرم الله يتكلم بمحرم الله يتعامل ابن حرم الله أن نقول هذا دليل على نقص الإيمان ونقول إن الإيمان يزيد وينقص هكذا سعر بعض الصحابة كيف يزيد وينقص فقال إذا ذكرنا الله ودعوناه وارجاؤنا وتوكلنا عليه واحسنا به وعملنا الأعمال الصالحه زاد بذلك ايماننا واذا غفلنا وعصينا وارتكبنا بعض المخالفات والسيئات نقص ايماننا فهكذا يزيد وينقص وقد بكر الله زيادته قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وقشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هكذا زادهم إيمانا وقال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا فليت لهم اياته زادتهم ايمانا يعني كيف تزيدهم بمعنى انهم سمعوا هذه السوره فزاد الايمان في قلوبهم وزادت الاعمال التي عملوها سمعوا قول الله تعالى هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمنا الصلاة فإما رزقناهم الفقهون الذين يؤمنون إلى آخره هعملوا بذلك أليس بِذَلِكَ ذلك يزيد به الإيمان وإذا تلعتنهم آياتهم زادتهم إيمانا كذلك قول الله تعالى وإذا ما سُورَةٌ سورة فمنهم من يقول أيكم زادتوا إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا كيف تزيدهم ازداد اليقين الذي في قلوبهم وكذلك ايضا زادوا اعمالا يعني عملوا بهذه السوره وما فيها فتضاعف ذلك الايمان في قلوبهم وعظم كذلك قول الله تعالى ليستيقن الذين اوتوا كتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا اخبر بانهم يزدادون ايمانا فالانسان يعمل العمل الخير يزيد ايمانه ويعمل الشر ينقص ايمانه فليكن للمعاصي الطعات اذا نظر مثلا الى محرم نظر الى ما حرم عليه النظر اليه كالنظر الى صور فاتنه نحو ذلك نقص إيمانه وإذا نظر الى ما يعتبر به نظر في المصحف نظر في الكتاب الذي يعتمر به نظر الى ايات الأهل الكونيه واستدل بها على قدرة الخالق سبحانه يزيد بذلك إيمانه كذلك أيضا السمع إذا تمع آيات الله تتلع عليه وألقى سمعه لها وأصعه فاعتبوا أعمل بقوله وإذا تليه قرية القرآن والسمع له لَهُ زاد به ذلك إيمانه وإذا سمع النصائح زاد إيمانه إذا سمع الأذان أو نهوه وعجابه زاد إيمانه وإذا سمع الغناء الغيبه والنميمة والطرب والمزامير ونحو ذلك نقص إيمانه لأن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل نقص ولهذا في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إهدىكم هو صبع النبي نقص الدين والدين هو الإيمان كذلك إذا ذكر الله واستغفر وحمله وكبره واثنى عليه ودعاه وتكلم بالخير وقرا ايات من القران او سورا زاد ايمانه واذا سب او شتم او لعن او ارتاب او قذف او استهزأ او سخر بكلامه نقص قص إيمانه كذلك الخطوات الخطوات إلى المسجد الخطوات إلى حلق العلم الخطوات إلى حلق الذكر يزيد بها الإيمان الخطوات إلى الملاحي الخطوات إلى أماكن الفواحش، الخطوات إلى المجتمعات المليئة بالسوء ينقص بها إيمانه كذلك أيضا النفقات انفق الدراهم على المساكين وعلى المستضعفين انفق بسبيل سبيل الله انفق بالمساجد وفي وجوه الخير نقص بذلك زاد بذلك إيمانه وإذا أنفقها في الحرام نقص إيمانه إذا أنفقها في الملاهي وفي الملاعب وفي المحرمات وفي الخمور والمشترات نقص إيمانه كذلك إذا وطئ زوجته أن يعف نفسه وأن امراته زاد ايمانه إذا زنى وضع امراه أجنبية محرمة عليه ينقص إيمانه فيقالوا هكذا تكون الأعمال إما أن تزيد في الإيمان وإما أن تنقص في الإيمان هذا معنى المؤمنون في الإيمان يتفاضلون يكون هذا إيمانه كامل وهذا إيمانه متوسط وهذا إيمانه صالح. ناقص وبصالح الأعمال هم متزايدون يعني بعضهم ازيد من بعض بعضهم أكمل من بعض بسبب صالح الأعمال هذا هو قول أهل السنة خالفهم بذلك المرجئه و اشتهر كلمه مرجئه الفقهاء ويراد بهم المرجئه الذين هم الاهناف الحنفيه لما انهم نقلوا عن ابي حنيفه أن الأعمال ليست من الإيمان. عند ذلك صاروا يعتمدون على هذا. فيقولون الأعمال ليست من الإيمان. ويجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يزيد ولا ينقص. فيقولون أهله في أصله سوا. حتى قال ذلك صاحب الطهوية أذ الله عنه. ولما جاء الشارح ابن ابي الاز الى هذا المكان كونه يقول ان الايمان شيء واحد واهله في أصله سواء اخذ يحاول ان يجعل الخلاف لفظيا ليس معنويا واخذ يذكر باب الادله على ذلك ولم يصنع شيئا الأصل أن الخلاف معنوي ليس الخلاف الأفضية وأن الذين يخرجون الأمال من المسمى الإيمان يرخصون في المعاصي ويغلبون جانب الرجاء ومع ذلك يقولون إننا نعتمد على الإيمان الذي هو الأصل ويقول كائلهم فكثر, فكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان الكذب على كريم نقول لا يجوز إذا كنت تعرف أن الله تعالى كريم فإنك تعامله ابي اخصائي الكرم لا تؤامله بالمعاصي لما كانوا يسمون المرجئه كثر التهذير منهم بل من ابي حنيفه الذي هو الامام الذي هو امامهم اكثر فيه من الطعن وهو امام فمثلا عبد الله بن ابي عبد الله بن الامام احمد في كتابه كتاب السنه تكلم على ابي حنيفه لما كان من المرجئه وأطال بذكر الان نقول عن ابي حنيفه بسبب انه لا يجعل الامال من الإيمان لما طبع كتاب السنة لأول مرة أسقطه الذين طبعوه أسقطوا منه هذا الجزء الذي كلام في أبي حنيفة وكذلك في الطبعة الثانية ثم إن بعض المحققين أرادوا أن يخرجوه كاملا فأضاه إليهم هدهوا فمما يتعلق من تقادئ أبي والكلام عليه وطبع في مجلدين ولكن علقوا على تلك النقوة المروية بتلك الأسانيد والتي يقدر يقدرون بها بأبي هنيفة وبيّنوا أنه انتهاد ولا يطعن فيه ابن حبان في المجروحين كتابه المجروح المطلوع لما ذكر أبا هنيفة تكلم عليه وذكر نقولا تقدح في عقيده أبي هنيفة وفي علمه المحقق أعلك عليها واتذر عنها كذلك ابن الخطيب البغدادي ترجم لابي حنيفه في تاريخ بغداد بلغت ترجمته مئه صفحه نصفها ثناء ونصفها هجاء النصف الاول مدح له وذكر محاسنه ثم عاد وذكر في النصف الثاني اي أنه اربعين صفحه أك قواده أبي ابي حنيفه ولما كان كبالك غضب الحنفية وحاولوا ان أن يطعنوا في الخطيب، فألف أحدهم زاهد الشوثري كتابا سماه تأنيب الخطيب، يعني. توبيخ الخطيب في ترجمه عيل ابي حنيفه وترجمه والف عظا احد علماء الهند كتابا في الرد على الخطيب في هذه الطعون التي طعن فيها ثم رد على الكوثري ارد عليه يهيئ عبد الرحمن عن في كتاب مطلوب من مجلدين اسمه التنكيل بما في تانيب الخطيب من الاباطيل والحاصل ان الاثار جاءت في توبيخ المرجئه الذين هم من الحنفيه وغيرهم ونقلوا في ذمهم وفي عليهم عنهم وتهديرهم آثارا كثيرة وذكر منها جملة كثيرة الخلال الخلال صاحب كتاب السنة لما جاء على المرجعة أناقل عن فلان نلأ المرجئه مرجئه المرجئه مرتدئه احذروا المرجئه احذروا من مصاحبتهم إنهم يسهلون في الامر انهم يبيحون المعاصي انهم, انهم اذا كرأت تلك القطعون تتعجب كيف اتفق هؤلاء العلماء علماء الامه على التهذير من المرجئه ولعلهم يريدون الغلاة منهم أما عوام فقهاء الهنفية فلعلهم لا يدخلون في ذلك وحاصل يقول المؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأمال هم متزايدون اي يزد هذا على هذا ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولو عملوا ما عملوا من الذنوب التي دون الشرك ودون الكفر أفإننا لا نخرجه من الإيمان أبل نسمي أحدهم فاسق أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لا يخرجون ولا عملوا ولو عملوا كبائر ولو عملوا كثيرا من الذنوب فلا يخرجون من مسمى الإيمان ولا يكفرون اعبرك بمعصية ولا عصيان اي لا نكفرهم ولو ركبوا معاصي ولا نوجب لمحسنهم الجنان لا نجد بأن هذا من المحسنين وعنهم في الجنه انما نرجو لا نوجب لمحسنهم الجنان بعدما اوجب له النبي صلى الله عليه وسلم لا نشهد اهل الجنه الا لا نشهد بالجنه الا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار الذين يعملون السيئات نقول امرهم الى الله لا نخرجهم من الايمان ولا نجعلهم كفارا بل الاصل ان الايمان باق معهم وأنهم يشملهم اسم الايمان والله اعلم صلى الله على محمد احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول السائل غفر الله لكم هناك من ينكر المعراج وهم من يسمون بالقرآنيين فكيف الرد عليهم كثير الذين لا يمسكون أو لا يكرون إلا بما تثبته عقولهم كأنهم يقولون إننا ننكر أن يكون هناك سماوات ليس هناك سماء إنما هو هواء من ساب فكيف يعرج إلى سمي سماوات فينكرنا الآيات الكذيرة التي فيها ذكر سبع سماوات ولما أنكروا ذلك أنكروا المراج وما أشبه ولا عبرة بهم إذا ثبت ذلك بالأهاديث يقول غفر الله لكم ما قولكم حفظكم الله فيما يخبر به الأطباء من قولهم إن هذا ذكر أو هذه أنثى يقولون إن هذا إما أنه خرص وتخمين وإذا وافق فإن ذلك من باب المصادفه أو أن هذا بواسطة هذه التهليلات يعني يحللون ويعرفون بهذه التحليلات أي شيء جديد أن هذا الحمل ذكر أو أنثى أو كذلك أبيع سطة الأشعة الأشعة لا شك أنها تاكس ما في الجوف وهي شيء جديد إذا صوروا أش... صدر الإنسان عرفوا ما فيه عرفوا الكروه التي فيه أو الأماكن التي تحتاج إلى علاج فلعل هذا منه يسأل غفر الله لكم ويقول هل المرجئة كلهم من أتباع الإمام أبي حنيفة؟ لا يعني هناك مرجئة غلات ليس مرجئة البقاء، هم أصد الوعيدية، هما هم الوعيدية ردان متاركان أي تفرق هل المرجئة لا شك أنهم كثير فمنهم مرجعه الفقهاء ارجعوا فقط الايمان قالوا ليس الاعمال من الايمان واما المرجعه الاخرى فانهم الذين يغلبون جانب الرجع واولهم الجهم ابن صفوان المبتدع جمع ثلاث بدا معطل للاسماع والصفات مرجئ يغلب جانب الرجاء أجابري يقول إن الإنسان مجبور فجمع بين هذه المله. يسأل غفر الله لكم ويقول المتخصصون في علم الفلك يخبرون عن كسوف الشمس والقمر قبل وقوعه فما موقف المسلم من هذا؟ يرى ذلك بحساب وذلك لأن خطوف الكمر له أسباب وخطوف الشمس له أسباب. الكمر معلوم أنه أنه يستمد نوره من الشمس. ولهذا إذا كان في جنب الشمس في أول الشهر ما شعت إلا في طرف يسير منه. وكلما ابتعد عنها. قابلها وزاد شعاع وزاد نوره في وسط الشهر قد تحول الارض بينه وبينها فلا يستمد منها نورا في كذا فيكون ذلك سبب خسوفه يعرفون ذلك بتقدير سير الشمس وسير القمر وكذلك إذا خسوف الشمس يكون في آخر الشهر عندما يجتمعان ويحول الكمر دون الشمس وهذا يسأل غفر الله لكم ويقول يعلن في الأرصاد الجوية أن المطر سينزل في اليوم الفلاني في المكان الفلاني يا الأرصاد هذه ها... ليست تقينية ما يذكرونه ليس بصحيح قد يذكرون ريحا ولا تكون يذكرون سهوبا ولا تكون إنما يقدرون ذلك بهذه الارصاد وهذا يسأل غفر الله لكم يقول ظهر ما يسمى بالاستمطار الصناعي يذكرون أنهم يصعدون بالطائرات فوق السحب وأنهم يلقون على السحب شيئا من الدوائع نحوه وأنه يذيب ما فيها من الماء فينزل ذلك الماء ونقول ان هذا خطر وذلك لانه قد ينزل ينصب سبابا بخلاف ما اذا ترك يمطر فانه يأتي قطرات ولا تؤثر فان نقول في نظرنا أنه لا يجوز يقول غفر الله لكم وبارك فيكم ارجو من سماحتكم ان تذكروا لنا شيئا من شروح الحمويه ما اذكر ان الحمويه قد شرحت وذلك لأنها واسعه الحمويه مثلها مثل كتاب ابن القيم الذي سماه اجتماع الجيوش الإفلامية على غزو المعطله والجهميه قد يقال انهما متقاربا وان في كتابنا القيم إضاحات ألمى في الحموية كذلك عبر الذهبي الكتابه الذي سماه كتاب العلو للعلي الغفار أكأنه هو كان هذه الحموية في كثرة نقوله من عن هؤلاء العلماء هذا يسأل غفر الله لكم ويقول إن شخصا يدعى علي الجفري يخرج في القنوات الفضائية ويدعو إلى الشرك بالله عز وجل ويدعي أن الولي يخرق الجنين في بطن أمه ويقول قد قامت عليه الحج المقصود يقول ما رأيكم في هذا يهرم الى مثل هؤلاء هو اجتماع كلامهم الذين يدعون إلى الكفر أو يدعون إلى البداء يدعون إلى الشرك أو يدعون إلى المعاصي ويظهرون في هذه القنوات أو في هذه الشبكات يهرم النظر إليهم ويجب الإنترع عليهم والتهفير منهم أحسن الله عليكم ومبارك فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين